أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رَبِّ لولا أخرتني قريب فاصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون